يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ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 هَل الضَّام نَزَاعَةَ الشَّوَام تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا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 من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذينهم هم لفروجهم حافظون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 وَالَّذِينَ هُمْ me olemme, رَاعُونَ وَالَّذِينَ me بِشَهَادَاتِهِمْ me وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى me يُحَافِظُونَ me فِي جَنَّاتٍ olemme, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُفْتَرِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزًّا أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ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 يوم يخرجون من الأجداث ثراعة كأنهم كأنهم إلى نصبين يوفضون خاشعة أبصار ترهقهم ذل ذلك اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون